العدو في الظلال يا يا <الفحي> يا لك الهادي لك في السماء <الفحي> <الفحي> والله يعلم أن بسر امرأة من أهل السنة في العراق عامة وأهل في خاصة فحبوا إلينا من الدنيا وما فيها والله لو انكم من القائد في بلاد الراقبين يسنى عن بسرة يديه على أن تحرر النساء من سجون الصليبيين والرواقب الحاقدين لما ترددنا في ذلك لحظة واحده كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يكون تبك العالية لتنشد العالية الضعيفة بل تنشد العالية التي يمتحك أرضها صباح مساء ماذا أقول لكم أقول لكم لقد اتسلأت قطوننا من أولادنا من الذين من أرتاء الغردة والقنازير أم أقول لكم لقد في وجوهنا الله اكبر الله اكبر هل انتم لا تعملون حالنا هل حقيقه انكم لا تعلمون ما بنا نحن اخواتكم نحن اخواتكم سيحاسبكم ايضا صرخ نفسه النادي ويسبحون الثياب او ما سمعتم صرخات اخوانكم تستغيث من وراء اسوارهم من أو ما بلغكم محل ما بأخواركم في فلوجة العز او ما سمعتم فرقة امكم التي دعس كرامتها راقبهم الخبيث يوم الاعتقائي يعني ما زوجي من يعني, يعني, يعني أقول ادوى التنبيه وقفو الناس من اين اصلاح المال السوء الذين لا نسمع مشازهم الا في مناوأة المجاهدين اين هم للدفاع عن اعراض المسلمات فليتهم اذ لم يزودوا حميةً عن الدين ظنوا غيره بالمحارم وانتهكوا في الأجل إذ حميت وبا فهلا أتوه رفة في المغالمين أوليس تجمعنا شريعة أحمد أوليس في من يعيد لنا احترام صرخ فكلما تذكرت افواهد في سجون الصليبيين وكلما قراءت امامي صوره تلك الحره التكلى وهي تسره على تجمع كاس ملئت بملي عفان الصليب تميد في الارض واعاهد الله على الاصدقاء من كليه ساهمت بصنع حصول هذه المؤامره ابكي على تلك القواعد ويلها قد الى احضان سجن المجرمين اني كل حرائر لا يرتقى ابدا لم نبلغ بحثا الحدود واليوم تضل الاسر تضل هوانه تمنيته ان الله فهل تحب ان تغتصب ارضك وان ينتهك عرضك وان تؤخذ اختك من بين يديك اليس فيكم رجل كالمعتصم اليس فيكم كفلاح الدين يا اشفاء الرجال ولارجال يا جبناء لله انصدقت بناء طواف الى الحب اين الحر من امال دين يدود عن الحرائر سلاح انصر الصار, الصار, الصار هذا اللي مش الجبان اللي مش حدا يذكر وين العرب وين الاسرار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لبيك يا أخبار ولبيك يا أخبار لبيك أيها العفيفة الطاهرة والله لن يهنا لنا عيش ولن يغمض لنا جفير ولن يغمض لنا سيف حتى نذعر لأربكم وكرامتكم ونعاهد الله يا كبر مكوش لأنه لن يقر لك قرار ولن يهنا جيشك بلذيب عيش وطيب مقام ما دام في لاعب ينطق وقلب يقول للقوم انها حرب صليبيه ضد الاسلام ويقولون لنا لا بل هم دعاه تحرير وسلام اي سلام هذا الذي تختصب فيه الاسلام امرت فيكم سن وهدر على الكروس نظا وجمرا عراق وان تبعدت الليالي فلترق به في الأفق فجرا, فجرا قضت الليالي الليالي فلت في الهم فجرا وانشد العدو عليك عسرا فبعد العسر الله لا نامت اعين